Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, Hamim, Tanzielü'l Kitab min Allahı'l Aziz Al-Galim, Gafirü'l Zamb, Vakabülü'l Töb, Şedidü'l Ghabizü'l La ilahe illa Hu ve illehi Mucir. Ma yujadil fi ayatillahi illa al-lazin kathroo. Fala yagrur katqalbuhum fi al-bilade. Kathbett qablahum qoum Nuhu wal وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا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 إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى لمان فتكفرون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 وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الكبير هو الذي يريكم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً رِّزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا من ينيب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 لا yahfa al Allah minhum şey. Lman el mülk el yom. Lillahi al waheed al qahhar. Al yomat ujza kull nefsim bma وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ لَازِفَتِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورٍ Allah sığaffetini, ve Allah sığaffetini başlangıçνενливо vermedilerler. Duyruneti, bulam Sloedi, Allah karı yolu ileidal Industry inn Okey. Onlar kaç nazoses Fiveline olasıoun KatтьсяGet and getirdikere! İlik나�ما rideelnik, كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأقذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأقذهم الله ''İnneğe kawiyun şedeed al-iqab'' ''O'la qad arsalna Mousa b'ayyatina wa sül'tan mubin'' ''İlâ fira'on ve hâman ve Falim maja'hum bil hukm'ın عندنا. "Kâl, qutulu abnâ' al-lazîn âmanu ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إن يا أخاف أي يبدل لدينكم إن يأخاف أي يبدل لدينكم وأي يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ۖ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ ۖ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب يا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا وَمَا أَهْدِيكُم إِلَّا سَبِيل الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ لَحْزَابٍ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 إِلَى النَّار تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ به مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أدعوكم إلى العزيز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 وَأُفَوِّضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا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 فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا لَكُمْ تَبَعٌ فَهَلْ لَنُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا من النار؟ قال الذين استكبروا,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 قالوا أ ولم تك تأتيكم قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال İnna lân ncer rıslana آمَنُوا lâzîn âmanû fi lḥayyâtı l-dunya يَوْمَ yûm yâqûmû الظَّالِمِينَ šahad yûm lâ yânfâlûl-ẓalîmin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 İnna ladin yujadilun fi ayatillahi bغير سلطانت همُ in fi cddurhim in fi cddurhim illa kibrُمَّا هم ببالغِي Fasstagib Allah, inna huwa assemiyu albucir. La halq al-sembawati ve larzdı akbar min halq insan. Walakin akher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 الله الذي جعل لكم لرب قررا والسماء أبناؤه وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين Hwa al-hajj la ilahe illaahu. Fadhuhu mukhluccin lahul-din. Al-hamdu lillahi Rabbi al-alamin. Qul innihit anabudd al-ladzina teddoun min dounillahi lama وَأُمِرْتُ أَنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا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 هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أَمْرًا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون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 ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا اللَّهُ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 وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم لنعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 فلما جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا